حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء ويتوى الأخوات الفاضلات وطبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله كلمة برنامج هادئ انهادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة نطوف في بستانها الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج أو والجواهر والضرر ونقف في محرابها نستلهم الدروس والعظات والعبر وكلمة اليوم كلمة جليلة لو حققتها الأمة لسعدت في الدنيا والآخرة ولخرجت من هذه الحالة حالة الهوان والاستضعاف التي تمر بها الآن إنها كلمة التوكل بكل أسف كثير من الناس لا يفهم الآن حقيقة التوكل مع أن هذه الأمة هي أمة التوكل هي أمة الأخذ بالأسباب فالتوكل على الله عز وجل ليس كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء مع التكاسل والخذلان عن الأخذ بأسباب الإبداع والإنتاج في كل مناحي ومجالات الحياة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب هذا هو تعريف التوكل عند علمائنا التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله يعني أنت متعلق بالأسباب ومنقطع عن الأسباب في آن فأنت منقطع عن الأسباب بقلبك ومتعلق بالأسباب بجوارحك فلا تعارض بين من يقول التوكل هو أن نرفض الأسباب وأن نقطع العلائق وبين من يقول التوكل لا بد فيه من الأخذ بالأسباب لا تعارض فأنت منقطع عن الأسباب بقلبك إذ أن قلبك متعلق بمسبب الأسباب جل وعلا لكنك مرتبط بالأسباب بجوارحك فهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب قال ابن القيم التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى من طعن في الأسباب فقطعن في السنة هذا كلام بديع من طعن في الأسباب فقطعن في السنة ومن طعن في التوكل فقطعن في الإيمان فالأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي كلام بديع أكرره قال سهل بن الله تستري رحمه الله تعالى من طعن في الأسباب فقطعن في السنة ومن طعن في التوكل فقطعن في الإيمان فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين على رب العالمين بلا نزاع ومع ذلك قاتل يوم أحد بين درعين قاتل يوم أحد بين درعين وما سافر إلى حجه أو إلى العمرة قط إلا وحمل الزاد والمزاد بل وكان يدخر القوت لأهله وهو سيد المتوكلين على الله بل واستأجر مشركا ليهديه إلى الطريق في طريق الهجرة وهو الذي هدى الله به العالمين عليه الصلاة والسلام أسباب في يومه في يوم هجرته من مكة إلى المدينة المتجه من مكة إلى المدينة لا بد أن يتجه شمالا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا لأنه يعلم أن المطارضين سيقلبون الصخور ويبحثون في كل الكهوف والجبال والوديان والشعاب بل وسينقبون بين حبات الرمال في كل طريق يؤدي إلى الشمال فاتجه صلى الله عليه وسلم جنوبا ومكث في الغار لتهدأ ثورة وحدة المطاردين وكلف عبد الله بن أريقط أن ينتظره في مكان ما ليدله على أقصر طريق إلى المدينة وكان عبد الله بن أبي بكر يسمع الأخبار في مكة وفي الليل ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخطط له المشركون في مكة وأسماء تأتي بالزاد بالطعام والشراب وعامر بن فهيرة يأتي بالأغنام لتزيل آثار الأقدام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كل هذه أسباب والله جل وعلا كان قادرا ولا سبحانه وتعالى على أن يحمل رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إن شاء جل وعلا من مكة إلى المدينة بين غمض عين وانتباهتها وما حادثة الإسراء منا ببعيد وما حادثة الإسراء منا ببعيد لكنه تبارك وتعالى أراد أن يبين للأمة أنها أمة التوكل على الله وأنها أمة قانون السببية وأنها أمة تأخذ بالأسباب وها هو نبيها صلى الله عليه وسلم يعلمها حقيقة التوكل على الله عز وجل فهو صدق اعتماد على القلب على الله أن تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى الذي يملك الأسباب والمسببات لكنك في الوقت ذاته تأخذ بالأسباب في كل مناح الحياة هذا هو التوكل على الله جل وعلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة يعني تخرج في الصباح الباكر وبطونها خاوية وتروح بطانة يعني ترجع في وقت الروحة في وقت المساء وقد رزقها رب الأرض والسماء قال جل جلاله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيد وقال جل وعلا انظر إلى هذا القسم وإلى هذه التأكيدات وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سمع أعرابي هذه الآية فقال كلاما بديعا قال من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من ذا الذي أغضب الكريمة حتى يقسم الله جل وعلا يقسم وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لو أنكم توكلون على الله حق توكله تعلقت قلوبكم بالله جل وعلا وأخذتم بالأسباب بأسباب الإبداع بأسباب الإنتاج بأسباب التفوق في كل مجالات الحياة في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي والفكري والإعلامي والتربوي والروحي في كل مناح الحياة لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أما أن نتصور أننا أهل للمجاملة من الله وإن فرطنا في الأسباب فهذا فهم مغلوط ومقلوب الله جل وعلا أودع الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحباه لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة والميدان رسول الله لأن بعض الصحابة من الرماه قد خالف أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من من الأخذ بأسباب النصر بأسباب التمكين بأسباب التفوق والإبداع يعني أسمع من بعض شبابنا وابنائنا يقول أكل ونوم يعطيك جبلوم خلل خطأ خطأ فاحش لماذا تأتي الأمة وراء الأمم ببعيد لماذا لا تكون هذه الأمة الأخذ بالأسباب هي أولى الأمم في كل مجالات الحياة لماذا لا يبدع كل مسلم في مكانه وقد راقب ربه سبحانه وتعالى لا يراقب صاحب العمل أو رئيس العمل أو صاحب الشركة وإنما يراقب الله الذي لا يغفل ولا ينام ويأخذ بالأسباب يجلس يخطط ويبدع ويفكر ويجتايد ويعمل ويصنع هذه أمة النبي عليه الصلاة والسلام فما أعظم التوكل أن تتعلق قلوبنا بالله وأن نبدع في قضية الأسباب رأى عمر بن الخطاب والحديث ربما بالدنيا بسند صحيح رأى أناسا فقال من القوم قالوا نحن المتوكلون قال بل, بل أنتم المتوكلون أنه رأى القوم في طريقهم إلى سفر طويل دون أن تكون معهم الرواحل ودون أن يحملوا الزاد وإنما أتوا ليسيروا مع هذه الراحلة ليكونوا عالة عليها ومع ذلك يقولوا نحن متوكلون قال لا بل أنتم المتوكلون المتوكل على الله من ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله عز وجل هل تتصور أن الكافر لو زرع الأرض حرثها وزرعها واعتنى بها واعتنى بالزرع هل تتصور أن الأرض لن تنبت له الثمرة بدعوى أنه خالف منهج الله عز وجل لا والله وهل تتصور أن المؤمن لو زرع الأرض وألق الحبه وجلس إلى جوار الحبة دون ري ودون اعتناء يقرأ القرآن هل تتصور أن الأرض ستعطيه الثمر؟ لا والله لا والله سنن مربانية لا تتبدل ولا تتغير فلا بد أيها الأفاضل من أن نعي حقيقة التوكل على الله عز وجل أكرر لا بد أن نعي حقيقة التوكل على الله عز وجل وأن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى لأنه خالق الأسباب والمسببات في الوقت الذي نأخذ فيه بكل الأسباب لنكون أهلا لفضل الله ونصره وعزه وتمكينه لنا لتعطينا هذه الأسباب نتائجها لذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوكل عليه في كثير من الآيات فقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا عزمته فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله وهو يثني على أنبيائه ورسله الذين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأثنى على أصحاب رسول الله لكن انتهى الوقت فإن شاء الله تعالى أواصل مع حضراتكم المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع في بستان التوكل على الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين الصادقين